لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيح في الأرض أربعة أشهر Dragon لهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فأغتل المشركين حيث وجدتهم وفذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد Oh Amen. يوم على الدين كل the لا يستأذنك الذين وإن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة de la My dad ain't Yhdessä yhdessä yhdessä. on mm and -hmm. No uh. I'm no. قالوا ما فوسهم you're born and mm -hmm. Bal well, uh...